صحيح هذا ابن مسعود رضي الله عنه جاءه يهودي فقال له نحن أهدى منكم فقال له ابن مسعود بماذا قال تسهون في صلاتكم ولا نسهوا في صلاتنا هذا اليهودي يقول ابن مسعود فقال له ابن مسعود وماذا يفعل الشيطان في البيت الخرب يعني أنتم يا يهودي يقول له ابن مسعود قاضي حق يجيكم الشيطان خلص منكم خلص يعني الآن الشيطان يحرص على من يحرص على الصالح اتقي يحرص على اللي يمشي صح والذي يريد أن يفسد عليه حياته وعبادته وكذا فلا شك أن الشيطان بعض الناس يتأزم ويدق صدره إذا كان الشيطان يأتي بكثرة في صلاته أو في عباداته بشكل عام بينما يقول والله النصارى ما يأتيهم الشيطان حقيقة يروح لهم الشيطان خلاص حطهم هنا مش فيهم خلاص ما ما يحتاج يروح لهم وإنما يأتي الشيطان للصالحين للتقياء يود أن يفسد عليهم عبادتهم، فلذلك الإنسان لابد بد أن تكون له يعني مقاوم حقيقة لابد بد أن يقاوم لا يستسلم يعني ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى ما ذكر حال الناس مع صلاتهم قسنهم إلى قسان فقال من الناس من يدخل في صلاته ويخرج لا يدري كم صلى ولا ماذا صلى ولا ماذا قرأ والقسم الثاني من يحاول يعني أن يطرد الشيطان هو في صراع في عبادته مع الشيطان يعني بحيث إنه يحاول أن يخشع والشيطان يجيه ويطرد ويجيه ويطرد ويجي إلى أن ينتهي من صلاته هو في صراع مع الشيطان. يقول القسم الثالث من طرد الشيطان من صلاته ولكنه طوال الصلاة بس حاط لا يجي يعني جاي يسكر عليه الأبواب يعني كل ما دخل على الشيطان باب سكره عليه كل ما دخل على الشيطان باب سكره عليه. يقول القسم الرابع من استقر في صلاته وطرد الشيطان بدأ يتمتع. بهذه الصلاة القسم الخامس الذي يشعر بالمناجات مع الله سبحانه فهذه يعني الأقسام الخمسة ما يصل الإنسان أو ما يصل إلى مرتبة الخامس نقول إلا بعد أن يصل إلى الرابعة والرابعة حتى يصل إلى الثالثة وهكذا فيحتاج الإنسان حقا أن يبذل وقتا وجهدا ودعاءا واستحضارا وغير ذلك من الأسباب التي تعينه على الخشوع في صلاته هناك أسباب كثيرة حقيقة يعني تعين الإنسان على الخشوع في صلاته منها استحضار وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى قضية حاول أن يفهم الأذكار اللي يقولها والقرآن اللي يقرأه ويتدبر معانيه قضية حضور قلبه أن يحضر قلبه معه كلما سرح القلب يعني يذكره وكذا بحيث أن وكذا كذلك ذكرت طيب خلال هذه الصلاة أن يفكر في أجر الصلاة في مع الخشوع وأجر الصلاة بدون خشوع خاصة الوقت رايح رايح فإذا الوقت هذا سأقضي سأقضي ليش ما حصل فيه إيش الأجر الأكثر طالما أن من التكبير للتسليم لن أخرج من الصلاة مع الإمام طيب لماذا لا أخذ الأجر كاملا فيحاول قدر ما يستطيع يحاول أن يخرج من الصلاة لا له ولا عليه يعني يخاف أن ترد عليه هذه الصلاة كذلك قضية الحياء من الله جل وعلا قراءة سير السلف كيف كانوا في صلاة خاصة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده فكل هذه الأشياء حقيقة يعني تعين الإنسان على لكن في النهاية لا يستسلم يجب أن يقاوم ويقاوم ويقاوم, ويقاوم, ويقاوم, ويقاوم وسينجح والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والله صادق سبحانه وتعالى لن يضيع إذا اجتهد الإنسان وكان جادا مع نفسه فإن الله لا يضيعه سبحانه وتعالى. والله المستعلم